بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد هذا المجلس السادس في شرح كتاب التوحيد الذي يحق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان هذا المجلس في ليلة الأربعاء كامل ذي القاعدة الحادي من, من شهر ذي القاعدة للعام الثامن والعشرين من بعد الأربعان والألف من ان الى قول المصنف هو ابن سعيد الخدري اقرا ها اولا ابن سعيد الخدري رضي عن الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موت يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا رب قل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبعي وعامرهن غيري والأرضين السبعي وعامرهن لو أن السماوات السبعي وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا اله الا الله في كفه ما لذ بهن لا اله الا الله الارضين اما الاراضين لا يعني مفتوحه مساكنها اراء ما هو ما احنا لو ان السماوات السبع عامرهن غيري والاراضين السبع في كفه لو ان السماوات السبع نعم السماوات السبع السماوات هنا يا يسموا ايه يسموا ان يعني منصور ليس كذلك ولكنها لماذا كسرت <تصفيق> لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه مالك بيننا لا اله الا الله <تصفيق> ليس <هناك يتتنى> عندك نقطه عندك هو رب الديان والحاكم من كلام الشرح قلنا لا قدر هجل الحديث وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده معذرة أخرجه النسائي في الكبرى والحاكم كما ذكر المصنف هنا في المستدرك وابن حدام في صحيحه وغيرهم من طريق عمر ابن الحارث المصري عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وبراجه أبو السمخ يعني قيل إن اسمه عبد الرحمن ابن سمعان وقد اختلف فيه فذهب الإمام أبو داود رحمه الله تعالى كما قال لان احاديث دراج ابي السمحان ابي ال هيثم يعني فيها نكاره فقال ان احاديثه مستقيمه الا, إلا حديثه قال عن قال دراج ان احاديثه مستقيمه الا في حديثه عن ابي ال هيثم ونحن زي قال الامام احمد هذا الذي يعني ارجحه ال علامه المحدث الالباني رحمه الله من ان دراج ابي السمح صدوق الا في روايه يعني ابي الهيثم فروايته عن ابي الهيثم فيها ضعف والاغلب عليها المكاره ولذلك ان هذا الحديث اقرب إلى الضعف و وإن كان يعني جاء له شاهد أو جاء لبعضه شاهد يعني ليس, ليس شاهداً لكل ما جاء فيه فأخرج الإمام أحمد أين في مسنده بإسناد صحيح من حديث عبد الله من عمر بن العاصر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله عليه وسلم قال نوح إن نوح عليه السلام قال لابنه إن نوح عليه السلام وعظ فقال له أصيك أو أمرك بإثنتين وأنهاك عن إثنتين أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبب والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأراضين, والأراضين السبع كن حلقة مبهما لقسمتهن لا إله إلا الله <تصفيق> وأمرك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها ترزق الخلائق وأنهاك عن الشرك أو قال عن الكفر والكبر فيسئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرجل يحب أن يكون له نعلان حسنتان هذا من الكبر قال لا الرجل يحب أن يكون له دابة حسنة يركبها هذا من الكبر قال الرجل قال الرجل يعني يجالس ولو أصحاب يجالسونه هذا من الكبر قال لا انما الكبر اه الكبر بطر الحق او بطر الحق وغمس الناس وكما قال صلى الله عليه وعلى اله هذا الحديث <تصفيق> يعني سبت هي ايضا فضيله سبكت فيه أيضا الحضيرة لا إله إلا الله على نحو يعني ما جاء في حديث موسى عليه السلام وجاء في حديث موسى يعني لغس وعامرهن غيري هو يحتمل النكارة وقد تكون العهدة يعني عليه على دراج أبي السنف هذا وعلى أبي الهيثم في هذه المكان ولو يعني سلمنا بصحة الحديث أو بتحسين هذا الحديث فإن هذا اللفظ لا يدل بأي حال من الأحوال عليه على معتقد الحلولية الوجودية عليكم <تصفيق> السلام الذين يعتقدون أن الله عز وجل قد حل في السماوات وفي الأرض والتأويل الصحيح لذلك هذا اللفظ كما قال عدد من سراحي هذا الكتاب لو أن السماوات السابة والأراضين السابة وعامرهن غيري هذا الاسبثناء يعني لا يعود على ذات الله عز وجل يعني ليس معنى الحديث وليس معنى هذه العجارة أن الله عز وجل عمر السموات والأرض بذاته صد ما استفنى ذاته العلية من غمار السموات والأرض وإنما المعنى ان كما قال العلماء فوزان وعامر هما غيري اي من الملائكه لان الله في السماء وفي هذا اثبات لعلو الله فاقتبس العلماء فوزان من من هذا اللفظ الاثبات اثباته علو الله على العكس اهل البدع والاهواء الذين حاولوا ان يعني يتعنيته وأن يستخرجه من هذا اللفظ يعني دليل عليه دليلا على فلول الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض فهذا قد يكون من الاسثناء المنقطع ويعني زهب الشيخ الصالح والشيخ حفظ الله تعالى في شفه لأن ال... الاسثناء هنا يعود عليه على يعني ما يتعلق باثار صفات الله عز وجل وعامرهن غيري اي المخلوقات التي تسبح بحمد الله عز وجل وتنزه الله اا في السماوات وفي الارض يعني يعني سواء كان المعنى هذا او ذاك فإن هذا اللفظ لا يستدل به على إثبات الفلول والوجود لأنه أقل, يعني أقل ما يقال فيه إنه من المتشابه الذي يرب إلى المختم والمختم عندنا في كتاب الله أن الله عز وجل بيّن لنا أنه قد على بذاته العليّة فوق عرشه وأنه سبحانه وتعالى يعني تنزع وتقدس على أن يختلط على أن يختلط بخلقه في السماوات أو في الأرض وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في فتح المزيد أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من الغمار غير الله تعالى والأراضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة في كفة النزام ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله هذا الشئ قد يشهد لبعض مجاز الحديث ف... يعني يشهد لفضيله لا اله الا الله الفضيله المذكوره في الحديث ثابته في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث موسى هنا عليه السلام من معنى وافق مجاز حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعني شهيدا له من الحديث التي تدل أيضا على فضيلة شهادة أن لا إله إلا الله حديث صاحب البطاقة قد تكلمنا عن شيء من هذا الحديث في آخر المجلس الماضي ونظهر فائدة أخرى تتعلق بهذا الحديث فيما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى أي شخال فالأعمال لا تتفاضل لا تتفاضل بشورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما القلوب فتكون صورة العمل واحدة وبينهما من التفاضل كما بين الشماء والأرض ثم قالت أما الحديث البطاقة التي توضع في كفه ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد مد البصر كل سجل منها مد البصر <تصفيق> فتفك كل البطاقه وتفي شؤ السجلات فلا يعذب <تصفيق> ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقه وكثير منهم أي من الموحدين يدخلوا النار بذنوبه طيب فيعني هذا أن فضيلة لا إله إلا الله التي بها ينتفع صاحبها هي تتعلق يعني لا تتعلق بمجرب اللغز يعني السماوات والأرض يعني إن وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله ما هو الثقل أو ما هو ثقل لا إله إلا الله الثقل بلا شك في المعنى الصحيح للكلمة أي لا معبودة بحق إلا الله عز وجل. يعني تكاد السماوات وتفطرن من فوقهم وتكاد الجبال ان ايه ام الجبال ان تخره هبًا ممن يشرك بالله عز وجل ففضيله لا اله الا الله ليس للمجرد اللفظ يعني, يعني لو تلفظ كافر او مشرك لا اله الا الله دون ان يعتقد معناها البتة ودون أن يفهم معنى ودون أن يعني يخلص في قولها أو بدون أن يصدق في قولها هذا اللفظ لا ينفعه شيء إلا أن يعتقد معناها وأن يخلص في قولها ولو كان الاخلاص ضعيفا يعني ليس العبرة بقوة الإخلاص سقط ولو وجد أصل الإخلاص في النطق بها واصله الصدق واصله المحبه لها له واصله والقبول لها لم تفع بها صاحبها وان كان عنده ضعف في كل هذا ف, ف هذا الباب كانت الفضيله للتوحيد فضيلة قول لا إله إلا الله فصاحب البطاقة هذا كما قال ابن القيم هنا يعني كل واحد مننا أو من المسلمين له بطاقة بلا مكتوب فيها لا إله إلا الله لكن يعني لماذا امتفع يعني هذا الرازل في هذا الحديث بهذه البطاقة رغم اني كل, كل ما عندهم السجلات الممتلئه دي بالذنوب والمعاصي ما انا هو نطاقيه هذه اللحظه التي سجلت فيها هذه البطاقه بالاخلاص التام وبالصدق التام وبالانقياد التام والقبول وضي المحبه لها يعني كما يعني كما قيله يعني ان الرجل اذا خلى بنفسه و يعني وحاول ان يستحضر يعني لقاء الله عز وجل أو أن يتفكر في أبضاء الآخرة ويتفكر في يعني عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى ثم قد ينطق وقد يعني يتكلم بكلمة التوحيد ففي عزين لحظة قد يعني يصل إليه إلى هذه المرتبة مراتب التوحيد فتسجل له وقد تكون سببا في مغفرة هذه السجلات من الذنوب فقد يكون هذا الرجل يعني قالها ولم, ولم يعني ولم يكن في في, في أعلى درزات الأعمال الظاهرة يعني كان مقصرا مثلا في كثير من الأعمال الزيرة ثم رزق بالإنابة في هذه اللحظة فكانت سببا في نجاته وسعادته في الدنيا والآخرة هذا مصداق قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا من القول الثابت في الحياة الدنيا في الآخر التثبيت من الله وتعالى والتوفيق ملهو فمدار النجاة عليه... على تحقيق هذه... هذه المقتضيات في لا إله إلا الله وليس العجرة بكسرة العمل العمل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>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 يعني هذا الحديث ايضا يعني يصبت ما قلناه في الكلام السابق هو حديث حسن حسن مشواهدي وجاء بمعنى يعني جاء بنحوه في الصحيخين وفيه اسبات عظيم فضيلة الالتزام بالتوحيد وترك الشرك فمن نقي الله عز وجل يعني صادقا في توحيده واتى بقراب يعني يعني بنحو ملء الارض بخطايا يعني كادت أن تغطي وجه الأرض من من الكبائر العملية التي هي دون السر ولكنه كان يعتقد صادقا مخلصا أنه لا معبود الحق وأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى فلا فلم يتوزه بالدعاء أبدا لغير الله ولم يتقدم أو يتقرب أي عبادة يعني صغرت أم كبرت لغير الله ولكنه كان يعني, يعني ضعيف النفس كان يعني يزل استجابة للشيطان أو لهوى نفسي في مثلا في زنا في شرب خمر في, في أي كبيرة من هذه الكبائر ولكنه كان يعني لا يقع في هذه الكبائر عن اشتهانة وعن اشتخفاف بطاعة الله ولكن وقع في هذه الكبائر يعني عن ضعف النفس ولكنه لقي الله على هذا التوحيد فهذا يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر يعني إن يعني لم يأتي بأي شيء يخدش هذا التوحيد إنه قد وعد من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له زنوده لأتيته بقرابها مغفرة إن الله لا يغجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يضر الله سبحانه وتعالى معاصية هذا العبد لا تضر الله سبحانه وتعالى معاصي هذا العبد ولا تلقص من ملك الله شيئا فهو سبحانه وتعالى إن غفر له فهو الغني والحميد وإن عزبه وعاقبه بهذه الزنوب فإنه سبحانه وتعالى هو الفتهم والعبد فيه مسائل الأولى سعة طضل الله الثانية تسرة سواب التوحيد عند الله الثالثة تكثيره مع ذلك للجنوب الرابعة تكثير الآية الثانية والثمانين التي في صورة الأنعاب الخامدة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة حديث <تصفيق> عبادة عبادة <تصفيق> الثالثة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عزبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين <تصفيق> يعني يقصد المغرورين ب... بالتلفظ بلا إله إلا الله وقد وقعوا في نواقعها من دعاء غير الله ومن الاستغاثة بغير الله ومن الزفحة غير الله وهم يعني يظنون أنهم أنهم على التوفيد هم يقولون نحن نعتقد أنه لا خالق إلا الله فنحن نعتقد ان هو لم يعني يقم قضيه وهذه الاراضي الا الله سبحانه وتعالى فاضطر بتوحيد الربوبيه عن التوحيد الالهي يعني غرههم يعني اعتقادهم في ربوبيه الله عن اذعان والانقياد لعوضية الله سبحانه وتعالى هذا شأنه كثير للأسف من المسلمين الذين افتعبوا عن عن عن الفهم الصحيح لكلمة لا إله إلا الله ولم يعني يفزلوا الجهدة أو الجاهدة لتعلم هذا العلم التوحيد فلذلك نحن يعني لما نركز على مثال التوحيد ليس هذا من باب يعني ما بقى التكلم في شيء يعني كما, كما يقول بعض المخذولين شيء يعرفه كل, كل المسلمين لا بل يعني الذي يظهر أن أغلب المسلمين إلا من رحمه الله يجهل المعنى الصحيح على تمامه بالتوحيد <تصفيق> ومن ثم يعني بلغ حالو المسلمين ما هو عليه كما ترون فالذين يعني يقولون إن التوحيد يعني ممكن أن يدرس في ربع ساعة وانتهى الأمر ثم أجهل أجهل الناس بالتوحيد و ما يشرح الامثال هؤلاء ان يتصدروا للدعوه ف اتهدوا والذي به يعصم المرء في الدنيا والاخره من الخزي والخذل من الخزي والخذلان في الدنيا ومن عذاب الله في الآخر و... يعني من الفوارد التي نستفيدها أيضا من هذا الباب أنا مصنف الشيخ محمد الشيخ محمد بن عبد رحمه الله تعالى يعني لم يكن من المستهيدين أو المتخصصين مثلا في علوم الحديث من ناحية الآلة من ناحية مثلا التصحيف والتضعيف أو من ناحية علوم المصطلح والعلل ولذلك قضيه يعني قطع في بعض كتبه احيانا بعض, بعض ال احاديث ولكن هذا يعني لم يضر دعوته ولم ينقص ولم ينقص منه شيئا كثيرا ف اغلب مصنفات محمد بن عبد الله الله تعالى كانت ليه كانت في التوحيد يعني الأصول الثلاثة الأصول الستة أصول الإيمان الرسائل العديدة التي كان يكتبها إلى شتى الأنصار والبلدان والردود التي كان يرد بها على أنصار الشرك ف... يعني لم يعني لم يصابق مثلا في في علوم اللغة أو علوم المصطلح ولكن وبلا شك كان على, على دراية يعني على شيء من الدراية بعلوم الله وعلوم المصطلح ولكنه ما تخصص نصنع كهذه العلوم وما اشتغل بها كبير اشتغال فهل يعني يعتبر هذا من النقص في الشيخ محمد عبدالوهاد لا, لا يعد نقصا بذليل أن الله عز وجل قد نصره بعلم التوحيد فقط وبلا يعني ليس, هذا ليس في هذا التقليل من شأن هذه العلوم ولكن الذي يعنينا الآن أننا نرد على نيابطة من الغلاء ظهروا في هذه الأزمان الأخيرة أو في هذه السنوات الأخيرة يغمزون ويلمزون في بعض علماء التوحيد لأنهم عندهم ضعف مثلا في اللغة وإنهم مثلا عندهم ضعف في علم الحديث علم الآلة ويعتبرون هذا يعني نقصا فيهم يعني يستلزموا اللي أطعنا فيهم وعدم تلقي العلم على أيديهم فنقول لهم يعني حنانيكم فإن يعني علوم الآلة هذه وسيلة وليست غاية ومن استغنى عن هذه الوسيلة يعني بعلوم غيره ممن كفبوا مؤنة الفرد الكفائي في هذه فلا يعني يقطع ولا يقال انه قصر مثلا تقصيرا يستحق بي ان يطعن او يستحق الطعم يطعن فيه بهذا فهذا الامام محمد ابن عبد الوهاب قد يعني صخر وقته وصخر يعني أغلب جهدي للتوحيد تعليما وتأليفا وتدريسا ودعوة وأصمر أصمر على يديه أو أصمرت على يديه هذه الثلة من علماء التوحيد من آل الشيخ حفظ الله الأحياء منهم ورحمها الأموات الذين نصروا التوحيد في ربوع الأنصار والبلدان وكل هؤلاء فيه ميزان حسنات الإمام محمد النعبداللهام كل هذا بفضل التوحيد بفضل الاستغرب التوحيد والتركيز على التوحيد فلا تنخدع بدعاوى المغرورين فالجلس اغطروا يعني بالزائد من العلم الذي قد يضرهم ولا ينفعهم وظلوا أنهم يعني قد طاروا في السماء لأنهم مثلا تمثلوا من علم المصطلق وتمثلوا من علوم اللغة وبدأوا ينظرون إلى غيرهم من أهل العلم ومن طلبة العلم الذين لم يبلغوا يعني مستواهم في علوم الآل هذه باحتقار وباستصدار وهذا من ضعف التوحيد عندهم وكما قلنا ونؤكد بلا شك يعني الاجتهاد فيه تحصيل هذه العلوم يعد من الكمال المطلوب للعالم والأئمة الكبار من السلف الأوائل بلا شك عليه على, على مرتبة عالية في كل هذه العلوم في التوحيد أو في علوم الحديث أو في علوم الآلة الأخرى من لغة ومن أدب ومن أدب يعني أو من العلوم الأخرى التي تعد من الفروض الكفائية على أهل العلم ولكن يعني ليس كل عالم يعني قد رزق الجمع بين كل هذه العلوم فمن رزق أو رزق الله عز وجل الجمع بين كل هذه العلوم فأجي مننا الله فيها من يشاء ولكن من أتاع الله التوحيد علما وفهما وتدريسا ودعوة ها أوتي بالنعمة العظمى أو أوتي بأهم العلوم الذي يعني وإن قصر فيما دونها أو وإن يعني لم يرزق العلوم التي هي تعد خادمه لها خادمه لعلم التوحيد انه قد اوتي الفضل العظيم خصوصا طبعا أو يعني أو يعني هذا ترى نصح ده يقال ان هذا العالم الذي قد تخصص فيه علوم التوحيد هو اعتمد على عزيليه من اهل العلم في العلوم الاخرى التي لم يعني يتفرغ لجلوب الظروة فليس هناك تناقض بين كلام هذا وبين يعني من او بين الكلام الاخر لدينا كنا نشكره من ايه بأنه على طالب العلم <تصفيق> ان يستهدف التفصيل هذه العلوم حتى يحسن فهم, فهم الدين حتى يحسن فهم الدين ولكن نحن نقول <تصفيق> نتكلم عن ايه عن قد يكون قد حدث لبعض بعد هل الان انه إيه؟ لم ينبغى التمكن مثلا ايه من علوم الاناث او لم يتخصص فيها وقد يكون وقع صدر منه بعض الازلات صدرت من بعض الازلات لسبب عدم اشتغاله مثلا بعلم مصطلح او بعلوم التصحيحات الطبيعيه الفلسفيه فهذا حدث ولكنه في الجانب الاخر فادعوه الله التمكن وان هي دعوه الى التوحيد وفي نشر التوحيد بين عامه المسلمين هذا لا يقضى فيه ولا يعني يتهم بالنقص ولكن طبعا يعني لا يعني يصير حجه عليه على طرق تعلم هذه العلوم هذا واضح يعني احب ان تفهموا كلامي على, على موضوع يا لا إفراط ولا تفريد لا يغلق ولا شاء تصفيفهم هذا الكلام نحن ندعو طلبة العلم إلى الاهتمام بلا شك بكل العلم الصراعي ولكن على رأس هذه العلوم والذي ننصح به كل طالب علم مبتدئ أن يعني يركز غالب جهده على إتقان مسائل الاعتقاد والتوحيد فلا مثلا يمكس الساعات الطوام <تصفيق> يعني يكتهد في التمكن من علم المصطلح ولم يبكن بعد مسائل التوحيد والعقيد هذا من الخلل ومن السطط وهذا يعد من أن <تصفيق> من عدم التوفيق في طلق العلم يعني كثير للأسف من طلبة العلم الذين زلوا في هذا المنزلط بعد سنوات لسبب مثلا جهدهم أو عدم تمكنهم من مساء الاعتقاد والمنهج والتوحيد زلت أقدامهم أو إن في مزالق الأهواء والبدع وضعوا فض يعني همامهم عن الاستمرار هذا السبيل فالتوحيد التوحيد أولا دراسة وتعلما وتعليما ودعوة ويعني هذا الذي تعلمناه من علمائنا ومن مشايخنا فكانوا دائما يحصوننا على هذا فأ يعني أذكر دائما أن الشيخ, ال... الشيخ ال... ال... ال... الذي يعني دزل عمره في هذا التوحيد الشيخ حسن عبد الوهاب حفظه الله ونفع به الذي يعني بلغ من العمر الثمانين أو يزيد الآن يعني قد يكون مضى منهم يقوم من ستين عاما في الدعوة للتوحيد ثم يأتي أناس أو يأتي يعني شاب مسكين اغتر بنفسه وظن أنه يعني قد بلغ ان الذروه وال... ويعني الشأن الذي يعني لا يعني يصارعه في اقت واعتقد في نفسه ما ليس بصواب يأتي ويعني وينظر إلى أنسان الشيخ حسن عبد الوهاب أو يعني من هم في مرتبتي في السلم وفي الخبرة في الدعوة إلى التوحيد وفي تعليم المسلمين التوحيد وينظر إلى نظرة اختقار واصدراء قد يعني يغنز الشيخ بأنه يعني ليس على دراية مثلا زيادة بعلم المصطلع وليس لو اشتغال بعلوم الحديث أو مثلا بعلوم اللغة تدريسا أو, ايه؟ أو تعليما هذا أحق أن يجلس تحت ركب العلماء حتى يتعلم مراتب العلم قبل أن يتكلم في أنثال هؤلاء العلماء الذين بذلوا أعمارهم في الدعوة والتوحيد هو مسكين يعني, يعني هو ضر نفسه قبل أن يضر من تحت يديه من الأغمار الذين اعتقدوا فيه العلمة واعتقدوا فيه الفهم وأذكر الإيمان أيضا أن شيخنا المحدث العلامة ربيع بن هادي حفظ الله وتعالى كان دائما يعني لا يجلس في مجلس إلا قليلا إلا هو يذكر جلساءه بأهمية دعوة للتوحيد فلا يكيه آت من أي بلد من الدلات إلا هو يسأله أولا عن أخبار الدعوة للتوحيد في بلده فكان هذا وشغله الشاغل في أي مجلس وأذكر أن الشيخ حسن عبدالوهاب حقيقة الله كان دائما يقول يعني لجلسائه عليكم أن تتكلموا بالتوحيد في كل وقت وفي كل آن وإن وإن كتبت مقالا يعني مثلا يتعلق حتى بمساء فقهية فحاول أن, أن تداعمه بالتذكرة بالتوحيد يعني يكون التوحيد هو الأصل والأصيل عندك حتى وإن كنت تدرس الفقر وإن كنت تدرس مصطلح الحديث فتذكر الطلبة من خلال هذه العلوم بالتوحيد أيضا والتضرب لم أنسلة بالتوحيد فعلى هذا أو بهذا انتصر من سبقنا من أهل العلم وليس المقصود بالنصر يعني النصر المادئة الدنياوي ولكن المقصود بالنصر أن تظهر دعوتهم وأن يتقضلها الله أساسي لعنده ف... يعني عليكم أن يعني تخسنوا فهم هذا الكلام وأن تضعوه في موضعه الذي به تصلح دعوتكم فيما هو سوف يأتي إنساء الله عز وجل وأعتذر إليكم عن إتمام الدرس عن الأسئلة لأنني يعني كنت الحمد لله يعني مريضا ولكني ما أحببتني لم أفض الجمع وقد استمعتم يعني ما شاء الله بكامل عددكم دون لي ennul kia wa lew seikani wa jizan wa sallu allahe ala muhammene ala alihi